بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلتما للبد سب الذي يره أحد؟ ألم يجعل له عينين ولسانه وشفتين وهديناه نجدين؟ فلقط حمل عقبة وما أضرك من عقبة فذكر مبتئ أو يتعام في يوم ضيم صوبه.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 عليهم نارا مؤصدا